يا ربي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاء ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وشرور اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل سلا حد يا له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلي اللهم على قائدي وقدوتي وحبيبي وإمامي صلي اللهم على خير عباد شفيعي هادي الامه يوم التنات وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم ما بعده فيا عبد الله عليك بتقوى الله ان كنت غافلا ياتيك بالارزاق من حيث لا تدري واعلم يا عبد الله ان كل زاد اوردة النفاد الا تقوى الاله والبر والرشاد وقال صدق الله ربي إذ يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ان الله كان عليكم رقيبا ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا استقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطل الله ورسوله ومن يطل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وطحبه وسلم وشر الأمور محدفاتها وكل لا محدده بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد درسنا اليوم ياتي سابعا عددا وترتيبا في سلسله دروسنا المعنويه ولله الاسماء الحسنى وان اليوم مع اسم من اسماء ما اسم من اسماي يضع بين اعيننا الحقيقه الغائبه ويقول لاحاد الناس منا انت في غرور ويفضح واقع الحياه المر ويوقفنا ايها الناس على العاصفه الهوجاء يوقفنا ايها الناس على العاصفه النبيله ايضا التي صرفناها الى غير مصير والتي ضيعناها في هوى الناس ومحبتهم واشقهم وغرامهم لنعيش عذابا ما بعده عذاب ان هذه ان هذا الدرس وهذه المحاضره لا يقفنا على هذا كله لياخذ بييدينا الى حيث يجب ان نكون وتلك صفه الجيل المنشود الذي اخبر الله انه في كتابه يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون ان الهي لا تضح واقعنا الذين يعيش واناشرات منا بالالاف بالمئات إنما هم في دعوة الغرور دعوة اليهود والنصارى السابقة التي قالوا فيها نحن أبناء الله وأحباؤه فنزلت الآيات تقول قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق متى نفيق متى نفيق من سكرة الهوى ومتى نفيق من زل العشر العشق الذي عشناه في كل انسان والحب الذي بذلناه لاسوا امراه في هذه الحياه فيعود حبنا كما اخبر ربنا سبحانه والذين امنوا اشد حبا لله والذين امنوا اشد حبا لله فلتأخذ قلبك بيدك ولتوجهه الى السماء محبه ولتوجهه الى الهك ودا فانه الاله الودود هو الودود سبحانه كما اخبر في كتابي فقال وهو الغفور الودود والود ايها الناس نعلم ليس حب مجاني الدعوه كما قالت يهود وقالت نصاره وعاشت في غرور هذا الحق حتى اخبرهم الله وهو العليم الخبير بل انتم بشر ممن خلق فلستمع والنسغ افانا حتى لا نكون بشرا ممن خلق حتى نكون من خاصتي وصفوتي واي بعد الذين قال فيهم والذين امنوا اشتد حبا لله ان نكون من عباده الذين اخبر الله عنهم انهم القوم انهم البدل سوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لنقف اولا لما ان الودود الودود سبحانه هو المحب ربك يحبك نام يحبك ولكن كيف حبه انه حب ود يتودد اليك خطابا فيقول يا عبادي يتودد اليك حنانا فيقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم بل إنه لا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة ينزل كل ليلة ينادي ألا هل من مستغفر هكذا يحب فيغفر هكذا يحب فيوطي ألا هل من سائل ألا هل من سائل فوطيه هكذا حبه انه الحب الذي بسط به مغفرته على عباده حتى قال ود ان الله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الودود انه يحب عطاء حتى يقول لعباده في الثلث الاخير من الليل الا هل من سائل وهكذا كل ليله فليكن الحب ود وليكن الود عطاء نعم وليكن الود عفوا ومغفرة وهكذا يحبنا ربنا سبحانه الودود وأصل الود في لغة العربية الأمنية ولذا قال تعالى في كتاب الكريم سبحانه وتعالى ود كثير يعني يتمنى يعني يتمنى كل أمنية ود كثير من أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب لو يردنكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم ما يوجد الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اي نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء الحب امنيه والود امنيه فهو المحب الذي تجتمع عنده اماني العباد اماني العباد تجتمع عنده فلا يرد لهم أمنية عدى ولا يقتر عنهم أمنية عطاء ولذا يقول رب العالمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كل يتمنى كل يتمنى وليجعل أمنيته كل أمنية وليملى أمنيته رجاء فالله سبحانه وتعالى يقول أستجب لكم أكذا تسمعون الودود أنه المجيب كما قال ابن عباس كما قال ابن عباس لا يقطع دون عبده أمنية كل أمنية قال له سليمان ربي أبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنا سخرنا له أمان ان سخر ل سليمان الريح غدوا وشهرا ورواحا الشهر كما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى وجعل له تبعانا وسالا من ممالك الجن والانس والطير وحشر لسليمان جنوده من الانس والجن والطير فهم يسعون من كل احد والشياطين بين يديه بين يديه كل بناء ورواص والريح رخاء حيث أصاب هذا هو سليمان امنيه ولا تحسبوا انه يجيب ان الداعي هو سليمان انما يجيب انه هو الله المجيب ولو كان الله لا يجيب الا نبي لما اجاب كافرا في ظلمات البحر استجيب حيث قال الله واذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا فريق منهم بربهم يوشكون هو يجيب انه المجيب يجيب حيث هو المجيب لا حيث انت النبي لا حيث انت الصالح كل الامان عنده ولذا قال لكم نبيكم فليسأل كل مساله لا يستكسر وليعظم المسألة وليعظم الطلب فإن ربكم مجيب لا مكره له ولذا لما رضع الرجل صوته ليسمع قال ما ترفع صوتك إن ربك سميع إن ربك بصير إن ربك مجيب فما حاجة أن ترفع صوتك بل إن الأمنية عنده ولو لم ينفخ بها لسانك ولو لم يلهج بها قلبك ولذا اجاب اجاب النبي زكريا قبل ان تنزل يديه ضراعه واجاب النبي زكريا قبل ان ينتهي وان تنقطع له الامنيه ربكم ودود ودود فهو المحبوب هكذا بسطها الامام البخاري رحمه الله الله هو المحبوب وحده ويل الانسان ممن يحي وكل احد معذب بحبيبه سوى ربه سبحانه وقراؤوا التاريخ اخوه الاسلام هنا اوقفكم على منى اخر قبل ان اعود لهذا المنى الودود هو الصاحب الصاحب المراقب ولذا يقال ود الرجل يعني صاحبه يعني مراقبه يعني القريب منه ولذا قال له انت الصاحب في السفر مدود لا يترك حتى في سفرتك تمضي وحدك في وعثاء السفر وتعاين وحدك من كهابه المنظر انما يسحبك في سفرك تكون معه في عنايه ثم يرسل اليك وده من فوق سبعاه ارض سيقول يا ايها المسافر لا يرد لك دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه المسافر لا ترد فان الله الوجود المصاحب ما هو القريب منه فإذ إذ لا ترد دعواه ثم يكون وراءك خليفه في اهلك خليفه في اهلك يصاحبك ويخلفك في اهلك كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انت الخليفه في المال والاهل والولد انه الودود المحبوب انه الودود المحب انه الودود الذي يملك كل الاماني انه الودود يعني المصاحب انه الودود المحب والمحب غيور وهذا اول ما اوقفكم على المعنى المحب غيور يئب ان يجتمع في قلب كما هو غيره ولذا قالها انا اغنى الاغنياء عن الشريك قالها رب العالمين لا يحب ما هو غيره ولو كانت المراه ولو كان الولد ولذا قال لابراهيم اذبح يا ابراهيم اذبح يا ابراهيم ليعلم الناس فيك حقيقه الحب وليخف الناس اين منهم قلوبهم وابراهيم يقول لولده يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى واسماعيل عنده البرهان يا ابتي فعل ما تؤمر فمحبه الله احب الينا من نفوسنا وانفسنا ولذا كان الشهيد عنده هو ارجى رجل وهو ارحم رجل عنده لماذا لانه الذي احب الله ما لم يحب نفسه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الهمتم لماذا الشهيد تسبق روحه إلى الجنة في حواصل طير قدر الشهيد محب أيها الناس ولكنه زهب في الحب إلى أن أحب ربه ما لم يحب ماذا نفسا ترج الخير أو ترج الحياة وتطلب الحياة وكل نفس تطلب الحياة وكأن الآية نادية على الجميع يقل رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سبحانه يَظُنُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ كُلُّنَا هَذَا الرَّجُلَ إِلَّا مَرَحِمَ اللَّهِ وَلَكِنَّ الشَّهِيدَ لَيْسَ هَذَا الرَّجُلُ وَلَدَ جَاءَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِبًّا وَيُطِيعُ قَسْمَ الْمَالِ بَيْنَ يَدَيْهِ جَاكَ الْقَسْمُ النَّبَوِيُّ إِذًا فَهُوَ الْقَسْمُ الطَّيِّبُ الْحَلَالُ الْمُبَارَكُ فِيهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ إِلَّا مِنْ حِلٍّ ويعطي إلا في حل ويد الرسول هي يد البركة التي باركت الماء حتى توضأ منه الجميع وباركت الطعام حتى أكل منه أل خذها أيها الرجل فقال ما بايعتك على هذا إنما بايعتك لأضربها هنا فأدخل الجنة بايعتك لهذه هكذا يقول محب ولذا لما صدق الله في حبه وما كل الناس صادق وانما اكثر الناس في دعوه اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبائه فقال الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم اضرب ها هنا محبه فقال لهم صدق اللهها فصدقوا صدق الله فصدق نعم دعوا دعوه الحب تحت اقدم اقدمكم والدعاوى اذ لم تقيموا عليها البينات فاولادها ادعياء وتعلموا من ابراهيم تعلموا من ابراهيم الذي اخذ مكافاته تقول واتخذ الله اباهما خليلا خليلا نعم وابراهيم ابراهيم الذي يحب ربه ما لا يحب اباه حيث قال رب العالمين سوف استغفر لك ربي انه كان بي حفيا الم تبينا له انه عدو لله تبرئ من تبرا منه ولذا قال الله لا قرك كان لكم في ابراهيم اسوه حسنه تعلموا الحب من ابراهيم تعلموا الحب من ابراهيم ولزموا انظروا كل الدنيا تحب ابراهيم عليه الصلاه والسلام اذا هذه الحقيقه كل حبيب معذب بحبيبه كل محب معذب بحبيبه سوى من سوى الله سوى الله لأنه قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم لأن المحب لا يعذب لأن الحبيب لا يعذب حبيبه وإذا لما يقدر على عبده من أقدار مرة فإذا به يقول الملائكته عبدي يقره الموت وأنا أقره مساءته وأنا أقره مساءته أقره مساءته وهكذا يقول الحب أرأيت إلى ربك الودود فانه يكره ما يسيئك هل علمت كيف يكون الحب والله تعالى يقول وكره اليكم الكفره والفسوق والعصيان فهل نحن نكره فهل نحن نكره على الحقيقه هكذا يكون الحب كل حبيب او كل محب معذب سوى سوى الله سبحانه وتعالى لا يتعذب في حبه احد وقال التاريخ وهذه عذابات الحب بين ايديكم فهذا القائل يقول لم ارى في الارض اشقى من محب وان را الهوى حلو المذاق ولم ارى في الارض اشقى من محب وان را الهوى حلو المذاق فتراه باقيا في كل حاله مخافه فرقه او اشتياق فتسخى عينه عند اللقاء وتسخى عينه عند الفراق كل العذاب ويا ويل الانسان ممن يحب سوى الله يا ويل الانسان لا تضيعوا انبل عاطفه لا تؤذبوا انفسكم بحب من تحبون وجعلوا الحب واحده فربكم لا يريد منا حبا الا حب غيره حب شغله ولذا قال لك صل ولكن اذا كان الطعام بين يديك لا تصلي حتى لا يكون قلبك شغله بماذا بغيره لانه يريد قلبك له وحده ربكم غيور سبحانه غيور في حبه كل الغيره كل الغيره ولذلك كم يعذب من يحب بحبيبه فليكن حبا فليكن حبا لا غراما ولا اشقاء ويا ويل رابعه يا ويل رابعه ان صدقت رابعه وي ويلي من كذب على رابعه مرتين وهي المدعوعه في التاريخ بشريده العشق الياهي وهكذا نعيش امرنا كله ما بين تفريط وافراط ونحن امه ماذا الوسطيه الامه التي فرشت حبا من جاف جعلته في كل امراه ولو كانت بدويه خرمه سوداء شكله ما تعلم وقدماها ما ترى وجهه وإفاقا لما جعلنا حب الله عشقا والله تعالى يقول والذين آمنوا أشد حبا ما قال عشقا وتكذب رابعه تقول ليت الذي بيني وبينك عامر والذي بيني وبين العالمين خراب لا يكون حب الله خرابا بل ان الله اذا حب عبدا قال لجبريل فتحبه ايها الملاك العظيم وجبريل ينادي في اهل السماء احبوه اهل السماء احبوه ان الله يحبه وفي الارض يوضع لهم من القبور ومن الحب هكذا حبه ليس غرابا ولذا انظروا ابراهيم هو الخليل كل الدنيا تحب ابراهيم هل ريت احدا يكره ابراهيم هل سمعت باحاد يبغض ابراهيم اليهود يقولون ان ابراهيم منا ما كان الا يهوديا والنصارى يقولون لا لا ايها اليهود انتم كذب ابراهيم منا ونحن من ابراهيم حطل العرب المشركون الاقدمون فهم في دعوه حب ابراهيم عليه الصلاه والسلام وان الامه المحبه ابراهيم حيث نقول في صلواتنا جميعها اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لماذا نصلي على إبراهيم هكذا تخصيصا وهذا موسى نبي كليم وهذا عيسى نبي وجيه وهذا نوح نبي شكور وهذا آدم أبونا الجميع ولكن إبراهيم هو الخليل الخليل ارايت كيف الله جعل اسم خليله في كل صلوات صلاه جعل اسم خليله في كل صلوات الذكره نعم فليكن حب الغرام لان غرام عذاب ان عذابها كان غرام ولا يذكر الغرام الا في العذاب ولا يسكى العشق الا فيما ينكح نعم الا فيما ينكح كان جعلنا من رابعه الادويه مريم اخرى مريم أخرى على كذبة النصار الكبرى مريم أخرى على كذبة النصار الكبرى التي تلد للإله أو هي صاحبة الإله والله يكذب في كتابه الكريم فيقول سبحانه وتعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد نعم الحب ليس عاصفة سلبية حسن لنا عيش في دعوة وتنزل آية المحنة من السماء كما يفسره الحسن البصري ان قوما ادعوا محبه الله فابتلاهم الله بهذه الايه ابتلاهم الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذه الايه تفضح واقعنا الذي نعيش ما كل الناس محبا على الحقيقه لا ما كل الناس محبا على الحقيقه افيقوا ايها الناس افيقوا فما اكثر دعاوى الحب التي يكذبون بها علينا ويضحكون بها على ذقوننا افيقوا ولذا قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله خذوا حقيقة الحب من جماد ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه معه فارتجف بهم الجماد والنبي عليه الصلاه والسلام يقول له اثبت ايها المحب ارايت الى الجبل الجماد الصخر الصخر كيف يتزلزل والجبال راسيات والجبال اوتادا كيف يتزلزل جبل لما وقع او لما حط النبي صلى الله عليه رجليه واذا استمعوا ما كانت الروايه قديما الا روايه محب فيقول مالك حججت حجتين فمروي عن ايوب السختياني يا مالك انه ايوب كل الروايه ايوب ولكن يريد مالك ان ينظر ان ينظر قال فلما جلس يوما عند رئه زمزم يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تحسس شوقا ومحبه فتدري دموعه حتى تبل اللحيته ذكرا لرسول الله يقول مالك عند ان رويت عنه رويت عنه ان هو لا ترد روايه محب لان المحب لا يكذب لا يكون الحب ده وارضه وليسمع النصارى الذين قيل لهم احب اعدائكم ونساءهم من فوق منبري هذا ان كانوا يسمعون ان كانوا ياكلون ان كانوا يفهمون هل تحبون محمدا ومحمدا لم يأت عدوا للبشريه فليجيبني كل احد منهم من اكبر رجل في ملتهم الى اصغر رجل ينتسب لدينهم فسوف تسمعون اجابه لو خرجت اجابه من امسلهم طريقه تقول نحن لا نبغضه نحن لا نكرهه هذا لو قالها احد ولكن ما هذه الاجابه إنما سألت عن الحب هل تحبون محمد أيها الكزب أيها الكزب دعوة في محبة الله وأيها الكزر دعوة في محبة غيركم أيها الكزب دعوة في محبة غيركم هل تحبون محمد بينما نسائل عموم المسلمين قل للمسلمين من لدى المحمد صلى الله عليه وسلم الى اخر مسلم يرث الله تعالى الارض وما عليها هل تحبون المسيح فسوف تقولوا الاجابه نعم ونعم ونعم بكل لغه وبكل لسان وباقوى صوت هكذا يقول الجميع نعم ونعم عباد الله ان الحب حقيقه ان تحب من يحب ان الحب حقيقه ان تبغض من يبغض ولذا قال تعالى في كتاب الكريم سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم وهنا قالها ابراهيم لابيه قال سوف استغفر لكم ربي فلما تبين له انه عدول لله تبرأ منه ابراهيم هذه ارسلها ارسلها الى خطاب الدعوه خطاب الخث التي تنطلق بإذاات والتي تخرج علينا بالاعلانيات الذين يرون لنا من كل روايه من اذى ذميه فقد اذاني نعم من قتل معاهرا لم يرح ريح الجنه نعم لا فانا حجيج يوم القيامه نعم لا تهدم كنيسه نعم ولكن عليهم ان يقولوا عليهم ان يقولوا وان جنحوا للسلم فاجنح لها الذين يقرؤون هذه الحديث اين من هذه الايه اين من اشارات القتله الذين سقطوا هناك برصاص المساره اين من اشارات القتله وياتيني الخبر الصادق من واحد يقول غسلت يدي هذه تجعه من المسلمين والخبر الصادق من اخر يقول في مستشفى وهو الطبيب كل القتل التي اتت الي مسلمين كل القتل مسلمون من بك هؤلاء الذين بكوا شهداء الثوره من يبكي منهم احد من قتل برصاص النظاره هناك دفاعا عن بيت الله نصرتا لدين الله ويلهم ويلهم ويلهم نام ويلهم ويلهم ثم خجل دينهم وخجل كتابهم وخجل ربهم سبحانه وتعالى كل واحد يبكي شهيد الثوره المنتحر شهيد الثوره القاسم وليس بشهيد وما يبكي احد جهداء المسلمين شو اداء الامه الذين قاموا لله قاموا لله لبيت الله ما يبكيهم احد وكل روايه تخرج من ازميا فقد اذاني هذا الذي تحفظون فقط من كتاب الله هذا الذي تقرؤون فقط من هدي رسول الله وما يقرؤ منكم احد وابد كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسب من انفسهم ما يرد الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اي ينزل عليكم من خير من ربكم ولا يدعون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعه أما يقرؤون هذه أما يقرؤون هذه حتى يقف النصارى يبكون ويبكي العالم حولهم لكنيسة هدمت لكنيسة هدمت وأين عرض المسلمين الذي كان وراءها أين عرض امراء الذي كان وراءها فما تكلم أحد في عرض المسلم ولا تكلم أحد في دم المسلم وي ويلا من خجل مسلم من يخس الهربه في ساعه نحتاج فيه الى نصرته دلوني على رجل بكى هؤلاء الذين ساقته هناك ما بين ميدان القلعه ومنطقه ناصر دلوني على رجل بكاهم بدمعه واحده بكاهم بدمعه واحده ام يبكي هؤلاء قتل الثوره ومنهم المنتحر واجعلونا منه شهيدا وبطلا قوميا وما يبقي احدا مسلما وقف بصدره امام بيت الله يحرسه ان لا يتهتم ويمنعه ان لا يسقط وما يبقي احد الذين قالوا من ازى زميا هل الذي يرفع السلاح على المسلمين ويطلق عليهم بناضق الرصاص هل يبقى زميا هل يبقى معاهدا هل يبقى هذا زميا ومعاهدا حتى يبكي العالم كله ما لي اقول غير شنا غير شنا وانا المعذب فيكم كانني سبابه المتندم ويا ويل الامه من خطابه من خطبائها وهو خطاب الخذ الذي بكوا فيه كل الحب ما لم يبكي فيه احد ماذا المسلمين وجلسوا على مائده الشر مع هؤلاء مع هؤلاء ليروا لنا لم تهدم كنيسه في تاريخ ماذا في تاريخ الاسلام نعم لم تهدم ولا تهدم نعم لن تهدم لم تهدم ولا تهدم ولكن الذي يروي هذا لا يكون على السنه يهودي يضع يده على ايه ليقرا اخرى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما الجداء من يفعل ذلك الا خزي في الحياه الدنيا الا خزي في الحياه الدنيا الا خزي في الحياه الدنيا هكذا اقرا عليكم ليس هذا استهداء على احد لكن من مد يدهم مصافحه فانا امدها مصافحه لكن من مد يده آثما من مد يده قاتلا فعند اذ فليكون تحت اقدامنا جميعا لا يكون ذميه لا يكون معاهده ما ذكروا ان النصارى خرجوا على المسلمين في حرب يحملون اسلحتهم والمسلمون عزا ما ذكروا انهم ارهبوا منطقتين كاملتين وقتلوا عشرات بل انا شخصية اطلق اي الرصاص يمها وانا في الطريق وانا في الطريق اقطعه وامترت بوابل من الرصاص فما ذكر احد ذلك كل الذي ذكر كنيسه الدم كل الذي ذكر واين عرض الامة من ورائها عرض الامة من ورائها الذي انتهت عرض الامة من ورائها التي احبلت بهم رأة وحملت في احشايا جنين الاسم اين حكم الله في هذا المعتصم لما امتهنت امراه جيش لها الجيوش لياتي لها بشرفها وما كان شرفها المسلوب الا ان الرجل سبها او اهانها لكن ما مد يده على عرضها عند ان قالت ام معتصماه فكانت عمريه التي قال فيها الشاعر السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب وإن جنح للسلم فاجنح لها هكذا ينبغي أن نقرأ الآية هكذا ينبغي أن نقرأها نعم ويا ويل الذين خرجوا في خطاب حب وفي خطاب تسامح زعمه في خطاب حب وفي خطاب تسامح زعمه فأهدروا دماء المسلمين تحت أقدامهم ومكترسوا بأعراض المسلمين لتكون للكنيسة حرمة ولا يكون لعشرات القتل بระ fuamne اللهم إني أبرأ إليك اللهم إني أبرأ إليك مما صنعه أولا اللهم إني أبرأ إليك مما صنعه أولا اللهم إني أبرأ إليك مما صنعه أولا اللهم, صنع اللهم دماؤنا عندك وأنت الله المنتقم سبحانه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هذا مبلغي من العلم والعلم كله عند ربنا سبحانه الحمد لله رب العالمين وعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صل اللهم على قائدي وقدوتي وحبيبي وامامي صل اللهم على هذا النبي الامين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى اتاب الله اليقين ارضى الله ما عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن ولاهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد اقول ثم اما بعد عباد الله بعد حرث الاوجاع وخطاب الشجون نعم خطاب الخزي الذي يصدق عليه قول الشاعر خطبت فكنت خطبا لا خطيبا قطبت فكنت خطبا لا خطيبة أضيف إلى مصائبنا العظام ولو كنت أحسن ظن بأعشرات منهم فإني أقول كما قال الآخر رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا ومن البر ما يكون عقوقا والدبة تقتل صاحبها ما تقتله بغدا وإن وما تقتله قصد وإنما تقتله جهلا ونية طيبة ليس وراءها عمل صالح نعم والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم أما أتاهم خبر أولئك القتل وهم كثير كثير والإعلاميات الكاذبة تخرج علينا تقول مصادر رسمية قتل سلسة عشر مصانية وهذه مصادر مصادر الأمة اسألوها اسألوها هناك في كل مستشفى من جاءكم من القتلة من غسلت من القتله وهذا طبيب في مستشفى يقول ما جاءني ما جاءني قتيل واحد على غير مله الاسلام واخر يقول غسلت يدي تسعى ومئه تتصل علي بالامس تقول ثلاثه من بيت واحد اما يعلمون بكل اولئك الشهداء القتله اما يعلمون بكل اولئك فلو كانوا يعلمون فتلك فيو كانوا لا يعلمون فتلك مصيبه وان كانوا يعلمون فالمصيبه اعظم نعم صدقون ان مصيبه الامه في دعاتها اكبر من مصيبه الامه في رؤسائها وحكامها وهل افسد الدين الا الملوك واحبار طوئن ورهبانها كما قال عبد الله بن المبارك وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها والذين يقولون والذين يقولون اشتكوا اسنكو ائمه الفساد وتادى الفتاد فانا اقول لهم اشنقوا هؤلاء بامعاي اولئك الخطباء بامعاي اولئك الخطباء المخادين لهذه الامه الذين خرجوا يرووننا على طريقه اليهود اذا مروا بايه الرجم وضعوا يده ماذا ايديهم ايها والله تعالى يقول افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الذي يقرا الايه ام بغى ان يقرا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وإنما الذي يقراها طويل المصلين فهو غش للأمة الذي يقول لنا من أذى ذميا فليقل لنا من الذمي الذمي الذي يحمل عليه سلاح الذي يقول من قتل معاهدا فليقل لنا من المعاهد المعاهد الذي أرهب منطقتين وحمل عليها البساط من فوق الأكابر من الذمي اذن من المعاهد اذن يا ايها الناس ان مصيبتنا اعظم في هؤلاء اطبقوني صدقوني واحتملوا مني حديث الاوجاع فاني مذور نعم فاني مذور لقتل بالالعشرات من, من المسلمين جرت دماؤهم ولم يحكهم احد سالت دماؤهم ولم ين ولم ينتبه اليهم احد بينما قتل الثوره ومنهم المنتحرون الذين جعلوا منهم الشهداء والذين تغنى العالم باسماءهم تغنى العالم باسماء صدقوني ان يوم القيامه سيكون يوم فضيحه نعم يوم فريحه يوم القيامه وهو اليوم الذي انشد فيه الحق واطلب فيه العدل لانه فيما يظهر ان العدل قد ضاع من ارض ربي وان الحق لا تطلبه عند بشر اخبر الله عنهم انه كان ظلوما جولا اعود بالحديث اعود بالحديث لا اقول لكم اراده الله كلمات اخرى في حقيقه الحب ليقف كل منا على امر نفسه إن حقيقة الحب في ذكره سبحانه وتعالى لأن المحبة لا يمل ذكر حبيبه بل يقول قائل في حب امرأة ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك تغريك المتبسمين عن ترى يذكر عبلته في ساحة الوغة نعم ساحة الوغة لا ينقطع لسان وعن ذكرها من احب امراه فاين المسلم ولذا تقول السيده عائشه في نبيها المحب كان يذكر الله على كل احيانه بل اذا غاب لحظه في امر نفسه وفي فعل جبله خرج يقول لربه غفرانك هكذا يقولها غفرانك ايها الحبيب يستغفره ان كان في خلاه لا يذكر ان كان في خلاه لا يقول يا الله ولذا قالت تذكر الله على كل احياني بلد بين اصله ذكر واقم صلاه الذكر والصلاه هي عموده هكذا يكون الحب نعم ولذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين قال ما اجلسكما قال نذكر الله قال ا الله كانه يقول هذا هو الحب ا الله قال ا الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم احبكم الله يذكركم ماذا لا تلك حقيقه الحب الحب هو شوق الى لقائه شوق الى لقاء من احب لخا الله احب الله لقائه لان المحبوب معذب معذب بحرمانه رؤيه من يحب ولذا كان اعظم مكافاه الله لمن احبه ان يكشف الله تعالى لهم حجابا النور فيرونه هنا يرى الحبيب حبيبه كنا يرى الحبيب الودود سبحانه نعم الشوق الى لقائه سبحانه وتعالى كما قال لها يا عائشه من احب الله حب لقائه ومن احب لقاء الله احب لقائه هكذا فليكن الحب هو حب الشوق الى لقائه سبحانه وتعالى هو حب الشوق الى لقائه اللهم اننا نسالك لقاءك شوقا لك اللهم انا نسالك لقاءك شوقا لك ومحبه لك يا رب العالمين ثم ماذا انظروا هذا جذع احب النبي صلى الله عليه وسلم حننا اليه لان الحب حنان وشوق لا ينقطع فلما نزل من عليه تالم الجذع تعلموا من الجمادات كيف يكون الحب انه المحب الذي لم يتق فراق حبيبه مع انه على قرب منه ولكن يئبل جذع الا ان يبكيه لفراق قدميه صلى الله عليه وسلم ويقول لهم اما تسمعون اما تسمعون ما شر البشر اما تسمعون ما شر الانس اما تسمعون ما شر الادميين والجذع لا قلب له يحب به والجذع لا اعين له يدمع بها فيرسل حنينه الذي يسمعه الوجود ويرويه العالم للعالم ليتعلم ناس من الجسم يتعلم ناس من الجذع كما رايت وكما سمعت هذا حنين جليل الى النبي صلى الله عليه وسلم بل يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صرته يحب صاحبه فما ان يصبح يوما من الدهر الا ويدعو الدعوه اللهم انك خولتني له جعلتني خارمه جعلتني تحت امه اللهم اجعلني احب ان احب اليه من اهله وماله اللهم اجعلني الفرس يدعو الفرس يعرف حقيقه الحب فيدعو في صبيحه في كل يوم اللهم اجعلني احب شيئا اليه يعني احب اليه من ماله من ولده تعلموا المحبه من الجمادات تعلموا المحبه من الجبال الراسيات هكذا فليكن الحب حتى لناعيش في دعوه المره او في دعوه مره تقول نحن ابناء الله واحبائه فيقال لنا يوم القيامه سحقا سحقا ربنا جعلنا ممن يحبك ومن يحب من يحبك ومن يحب العمل الذي يقربنا الى حبك اللهم اننا نسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا الى حبك اللهم اجعل قلوبنا لك خالصه محبه وشوقا وايمانا ودينا اللهم اجعل قلوبنا محبه لك ولاولياءك و لعبادك اللهم لا تجعل في قلوبنا محبه لمن يبغضك انت ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم على نبينا المصطفى والرسول المشتبى وعلى اله وصحبه وسلم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>